بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه دل للمتقين الذين يقيمون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم يصدقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من طَالِبِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ